الله يا عظم الفجع من كَسر لل العود الله, الله يا عظم الفجعَ من كسر ض العد الله يا عظم الفجعا من كَسر ض العود عصه بالد يا قائم الد عصره بالداب يا قائم الداب تنطر الشيعيه تنطر الشيعيه يا سيدي وما ولاي مهدي يا قائم بغي بترسو للكوم بانت علي غصب وحق لي الآن أهل الظلام نصب وسائق فات جو شدوا عزائم أسسو لي اللي صار من الجرائم أسسو لي اللي صار. جاء رأي غيره الأصول غيره العقول عن الأصول والبيع قنطر الشيع الشيع الله الفجعا منكسر ضل عل وديعا الله يا عظم الفجيعين منكسر ظلع الوديعين عصروها بالدار يا قائم الثاب عصروها بالدار يا قائم الثاب تنطر الشيعين تنطر الشيعين سمعوا محمد ذال فاطمة البابعة يا ذي هيا قيلنا ما تنولي شفعة بس الجهل غيلار واضحي بطبعة شهد علي هي شهور باللي نفعة أخذ وفيدك ويل الحال غيروا واضع اخذوا فداك ويل غيروا واضع. هل تخطب تقول جازية الرسول هل تخطب تقول جازية الرسول حقه وتضيعه تنطر الشيعة الشيعة الله يا عظم الفجيعه منكسره ضلع الوديع الله يا عظم الفجيعه منكسره وضلعه الوديعه عصره بالدار يا قائم الثار عصره بالدار يا قائم الثار تنطر الشيعاء تنطر الشيعاء هو الأيشد يا مولاد معجر بالدار محسن سيقاب في الجاب نبتاتي اللي يسمع شتيفا ودا في الباب حرقه هيبينا شتيفا ويلكوا نيشلا من شبع لا يصع نص الحادي في اصبر يا كرام النص الحادي تيقول اصبر يا كرام وصاهم ما يرسل الصبر بيه يتنول وصاهم اللي ما يرسل والصبر بيه يتنول جنة وسيعة تنطر الشيء الله يا عظم الفجيع منكسر ضلع الوديع الله يا عظم الفجيع منكسر ضلع الوديع عصره بالدار يا قائم الدار عصره بالدار يا قائم الدار تمطر الشيعة تمطر الشيعة قضت عمر هابنا والجميع طافي ظل الظيلع ماكسو الهوني وافي نكتب عيلي هاي تحير القوافي اظهر واخذ في الثار من البعد كافي اظهر واخذ في الثار من البعد كافي يا ابن البتول بيظهر وصول يا ابن البتول بيظهر وصول وطول وسيعة تنطر الشيعة الشيعة الله يا عظم الفجيعة منكسره ضلع الوديعة الله يا عظم الفجيعة من كسر وضلع الوديعه عصره بالدار يا قائم الثاب عصره بالدار يا قائم الثاب تنطر, تنطر, تنطر الشيعي تنطر الشيعي الكلمات الكلمات للشاعر الحسجي مصطفى الوائلي أداء الردود الحسيني، ياسين الواعزي، الإخراج والهندسة الصبتية، مصطفى الطيب، ونسألكم الدعاء.